يا ربي يا خير مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب الأشواق تناديني والأحباب مضوا دوني <تصفيق> الأشواق, الأشواق تناديني والأحباب, والأحباب <تصفيق> مضوا دوني <تصفيق> إن فؤادي وعيوني تسأل علّ هناك مجيب تسأل علّ هناك مجيب أبحث عن طيف الهادي أتعلّل بالإنشاء أبحث عن الطيف الهادي، أتعلم, أتعلم إن قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيب.